تدب الروح في جسدي وتمسي بكل جوانحي وتقول نفسي متى أ س ق ي اليهود مرار ك أ س ي وزفره مدفعي وشديد ب أ س ي تدب الروح في جسدي وتمسي بكل جوانحي وتقول نفسي متى أ س ق اليهود مرار ك أ س ي وزفره مدفعي وشديد باسي أ س ي تدب ل ر و و ح في جسدي ت م بكل جوانحي وتقول نفسي متى أ س ق ي اليهود مرار كاسي وزفره مدفعي وشديد ب أ س ي وقبري خندقي وتراب أ ر ض ي أ ب ي ت منعما بجوار قدسي اعانق تربها ف أ ظ ل أ ح ي ا بكل ز ر ي ع ة وبكل غرس وقبري خندقي وتراب أ ر ض ي أ ب ي ت منعما بجوار قدسي أ ع ا ن ق تربها ف أ ظ ل أ ح ي ا بكل ز ر ي ع ة وبكل غرس تظللني الخمائل كل صيف و أ ن ع م في الشتاء بدفء شمسي وتسقيني الغوادي كل حين ف أ ص ب ح تحت وابنها و أ م س ي تضللني الخمائل كل وأنعم صيف في الشتاء بدفء شمسي و ت س ق ي ن الغوادي كل حين ف أ ص ب ح تحت وابنها و أ م س ي و ت ض ر ب ن ي الطيور إ ذ ا تغنت وتسمع ن ي النسائم كل همسي فلا أ ش ك و المواجع أ و أ ر ا ه ا بوخ زت ش و ك أو قلع ر س ي و ت ق ى في الخلفيه إذا تغنات وتسمعني س م همسي ل المواجع ا أشكو ا بوخ شوكه او قلع ضرس ولا أ ب ك ي على ليلى و إ ن ي نسيت مواجعا كانت ب أ م س ي فروحي في ربى الفردوس تحيا وحولي ب ا ل أ ر ا ئ ك الف عرس ر أ ي ت الموت في الرحمن خيرا من العيش المحاط بكل نحس وخيرا من م د ا ع ب ة الغواني وسكنا ر و ض ة وشراب ك أ س ي وخيرا من ع ب ا د ة أ ل ف يوم وطول تهجد ي ن ولهف نفسي وينهي خ ر ا م عبادة ألف يومين وطول يومين ت ج د ن نفسي ولهف ولا ألهي على ايدى و ا ن ه ن س ي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 وسكنا ر و ض ت ه وشراب كاسي وخيرا من ع ب ا د ة أ ل ف يومهم وطول تهجد ي ن ولهف نفسي وغيرا من ع ب ا د ة أ ل ف يوم وطول تهجد قاله نفسي تدب الروح في جسدي وتمسي بكل جوانحي وتقول نفسي متى أ س ق ى اليهود مرار ك أ س ي وزفره مدفعي وشديد باسي They're not going t a b l to do anything. t h e y o t g o i b able to do a n y t i